بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوا وهم يلعبون لاهيه قلوبهم وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وَهُوَ وهو الْعَلِيمُ العليم بل قالوا أضغاث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 إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا الْوَعْدَ فَأَجِيْنَا وَمَنْ شَاءَ فَهُوَ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 يَفَعَلُونَ وَيُسَألُونَ أَبِيْتَ خَذُوا مِنْ دُونِي آلِهَةٌ قُلْ هَاتُوا ضُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ معي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ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 لَلَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاوَاتِ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّهُمْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مد فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة الذين كفروا إن يتخذونك إلله وَالَّهَاذَا الَّذِي أَهَذَا الَّذِي يذكُر آلهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإنسانُ مِن عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحرون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ مِنْ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ قُلْ إِنَّمَا نَفْحَةٌ من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا غارمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وغياءهم وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لهم منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الثماثين التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال 12. بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جُذَاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إلي يرجعون قالوا من فعل هذا لآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين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 ونكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين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 ففهمنا سليمان, ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من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 وَذَنُّنُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا صَرْعًا أَلَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إِذْ نادى ربه رب لَا تذرني فردا وَأَنْتَ خير الوارثين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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حزيسنا وهم فيما اشتهت أنبعون خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطر السماء كطيء السجل للكتب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 ومن عبدين وما أرسلك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أن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 وَإِنْ أَدْرِ لعله فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَإِنْ رب احكم فِتْنَةٌ وربنا وَمَتَاعٌ المستعان حِينٍ قَالَ رَبِّ الْمُسْتَعَانُ على مَا تَصِفُونَ